دَمَّ ما أَبْقَيْتَنَا وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا فقيرا الا اغنيته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 ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا هما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطاف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أمتنا وأولئك أمورنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام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 سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت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 الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفو وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم